Al-Qabur, رسول چاننادی صوت یادے سليل اعظم خلف الظلوع نا حلا عظام ومن الهيم احنا هلوع شان نادي بصوت يا ده الرسول شان نادي رب لون ان حني وان الدموع وارسل لي الاغاتنين شان في الظلوع ناحلا عظام ومن اليم نهلو شان نادي خوتي يا بنت الرسول كان نادي خوتي يا بنت الرسول كان صور لها همي في الكلام واشرحي الماء وقف من افعال اللي آغا وانت ظور مي وانت جوابي بالسلام وادري ما تتركني حيران البتول واجري ماته تركني حيره للبنت يا البتوله واش نقولا في قلب همنا منشيله عذبانا في زماننا وانحرمنا السبيله يا البتوله واش في قلهمنا <تصفيق> لما جي اسمك من ورا الباب بن عصا ضل عجيل ماك من ظهر يا البتوله كسري البتوله كسر قلب بور حالتي في دار جدران يحرق راح المحب بك يحرق نظري الحسن ما ظن ينار بالهنى وعانج تغمط بالاتراب بالهنى وعانج تغمط بالاتراب قومي لهون واحضنيهم خف فيل مين احنا علاهم قومي لهم واحضنيهم خف في, خف في, في زمنهم والفجايع تحتويهم المصايب في زمنهم والفجايع تحتويهم والفجايع تحتوي والفجايع والفج <متغمتي> مي رافجي الحبيب منهم غدا سراء مكسورتي الضلوم ملطومتي العيون والمحسني الجنيل يقع على التراء عاينتي البتون من طغمتي الضلال ميرافج الحبيب منهم غدا سرى مكسورة الظلور ملطومة العيون والمحسن الجنين يبع على التورى يا زهر والوصي معروف ميحنته راسه في سجدته سيف المراد صح ومصيبة الحسين روحي جمعة دباء ومصيبة الحسين راسج يا زهر شعب ومصيبة الحسين يا زهر واحنا يا فاطمة من عصرتي الجنين من غابر السنين متوارثي العذاب كل لكم ظلام ظلمنا يا البتول افعالتي استمور من قتل وانتهاء واحنا يا فاطمة من عصرتي الجنين من غابري السنين من اتوارث العذاب كل ظلام ظلمنا يا البتول لا تستمر من قتل وانتهى يقتل لك المحال يسفك ديمة البريق رهاب منهجة ما يعرف الخطاب واللي رامى الحسين بس يفاو الصغام رامى نبي الضرام من رب ما يغاد يقتل لك المحال يسفك ديمة البريق أرهاب من هجب ما يعرف الخطاب واللي رمى الحسين بس يفوي السغام رمى نبي الضراب من رب ما يهاج من رب ما يهاج من رب ما يهاج وصل الشوكرة فاطمة من رب ما يهاج من رب ما يهاج من رب ما من رب من يا زهره يا البتوله احنا منكم ورثنا هل فجع يحول المصايب ديما ناتن صفك المحله ومن ظلم العدا الجلا عجائب هي زهره يا البتوله احنا ملكم وارفنا هالفجع والمصايب دي ما نتنسف في المحلة ومن ظلم العداء القلع جايب احصار من القداء جاير علينا من أيام النبي وآل الأضايب اي قباب مهدمة تشهد عليهم يسوغ بظلمهم بالدرايب يسوغ بظلمهم بالدرايب أهل كفر ضلهم أيهم هم ولا يهبوا ولا وليهم هم نساء ما قتلوها ولا شابوط فل اقتل شاير يا يا معادي كيلك يوم انتظر كله المحاسب عناف عالك يا قتال البراء يا ظالم لا تظن أدل الله غاير يا ظالم لا تذن عضل الله غايب يا ظالم لا تذن عضل الله غايب أهلك أفر ضلال يا أهلك أفر ضلال معي ظنظام وليها قعب وليخا هلكم غرب ولا ليه ما يغمقوم ايه هو ليغا ابو وليخا لا شاء ابو دول شعيب هي وانا شاب طفل ما دول شعيب يا وارث اله يا معادي لك يوم تنتظر في المحاسب انا فعلك يا قدير للبراءه يا ظالم لا تظن يا الله غايب يا ظالم لا تظن يا الله غايب يا زهر يلبت لا احنا منكم ورثنا غالفجة يحول مصايب ايدي ما نتنسف في كل محلة ايه ومن ظلم العدى نلقى العجايب ومن ظلم العدى نلقى العجايب